الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة تنتيدين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآطر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 فَحُدٌّ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْضَوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء قصهم فشهادت أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعن الله عليهم إن كان من الكاذبين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 رحمته وأن الله تواب حكيم.